<تصفيق> أ ض ف ي ت على الحسن ا ل ع ب ق

فالورد تضوع و ع ت ن ق ا حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا يحوي نزقا اضفيت على الحسن العبقا فالورد تضوع و ع ت ن ق ا حسن يا رب

لنا فلا وجعله يقلد في صبر في حسن حسن يا رب لنا الخلق ا طهره فلا يحوي ه نزقا

على الحسن العبقى فالورد تضوع وعتنقى حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا يحوي نزقا

في ج ن ة خلد م ق ع د

من كان له خلق حسن سيكون ا ل أ ق ر ب في الرفقاء ا ع ي ت على الحسن العبقى فالورد ت ض و ى ع ت ر ق ى حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا

<تصفيق> كم اثنى الله على خلد في احمد اصدق من صدق قد ادب ربي مرسله هو اكرم من ربي

على الحسن العبقى فالورد تضوع تمتنقى حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا يحوي نزقا هو ر ح م ة أ م ت ه أ ب د ا وسراج النور

خلق ا ل ق ر آ ن شميلته فضل الرحمن به رزقا رضيت على الحسن العبقا فالورد تطوع و اعتنقا ح س ر يا رب لنا الخلقا طهره فلا